ما لقاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييد.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 من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبطوك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منا علم الخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قَرِينُهُ ربنا ما اطغيته ولكن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 تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا هذه تلا ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محير إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب او القى الدمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا منه على ما يقولون وتبدح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي. في قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير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 اذكر بالقرآن من يخاف عنه